ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له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 أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن لنا ولكم الختام وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وطن ثم أما بعد فمع المجلس السادس من مجالس شرح كتاب التأصيل للعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد طيب الله فراه ومع المبحث الخامس وهو مباحث التخريج في كتب المصطلح الحديث يعني مباحث التخريج كيف اين نجدها في كتب المصطلح وكيف نستخلصها في تضاعيف في تضعيف انواع علوم الاصطلاح فروع يصلح جعل كل فرع منها نوعا مستقلا لكن لزهدهم في التكثر ورغبتهم في جمع ذهن الطالب ادخلوا الفروع في الأنواع لأدنى مناسبة يعني لما في الاصطلاح لما لم يريدوا توسعة الكتب والتكثر ولم يرغبوا في تكثير الأنواع أدخلوا بعض الأنواع في بعض الفروع في بعض الأنواع لأي مناسبة ومن هذا التخريج تجده بسطا في مبحث آداب طالب الحديث كما في ألفية العراقي والسيوطي وشروحهما يعني سنربط العلم بعضه ببعض إن شاء الله في, إيش؟ في آداب طالب الحديث في شرح ألفية العراقي التي, التي نحن وفقنا الله لدراستها قال العراقي رحمه الله تعالى في آداب طالب الحديث من ألفية واحفظه بالتدريج ثم ذاكر به والإتقان اصحبا وبادر إذا تأهلت إلى التأليف تمهر وتذكر وهو في التصنيف طريقتان جمعه ابوابا أو مسندا تفرده صحابا وجمعه معللا كما فعل. يعقوب أعلى رتبة أعلى رتبة وما كمل وجمعوا أبوابا أو شيوخا أو تراجما أو طرقا وقد رأوا كراهة الجمع لذي تقصيري كذاك الإخراج بلا تحريري ايش معنى هذا الكلام يعني إن الطالب إذا تأهل للتأليف والتصنيف وتنهر أصبح ماهرا في علم علوم الشريعة واصبح يذاكر فيها فالجمع جمع المؤلفات تخريج الاحاديث يكون على طريقه اما على طريقه الابواب كالجامع الصحيح للبخاري والمسند الصحيح لمسلم والسنن الاربعه طيب وسنن الدريم وما أشبه انها على ايش على الابواب أو المسانيد طريقة الثانية طريقة المسنيد مسند أحمد مسند أبي يعلى مسند البزار إلى غير ذلك هناك طريقة أخرى هناك طريقة أخرى أن يجمع بالنظر إلى العلم يعني هو مسند صحيح يعني المسند هذا إما أن تجمع مسانيد الصحابة إما أن تجمع المسند المعلل كما فعل يعقوب بن شيبة في مسنده المعلل ولكن ما كمل وجمع أبوابا أو شيوخا أو طراجما أو طرقا وقد رأوا إما أن يجمعوا أيضا في باب من الأبواب عن طريق شيوخ مثل معجم الطبراني خاصة الصغير يجمع يجمعوا يذكر شيخه ويذكر من طريق شيخه إيه؟ حديثا حديثين طيب أو تراجما أنه مثلا يترجم ترجمة معينة أو أنه يجمع طرق حديث معين مثل مثلا إيش؟ إيه إيه حديث القلتين مثلا حديث القلتين مثلا فيجمع كل ما قيل حول حديث اذا بلغ الماء القلتين هذا من طرق التأليف وقد رأوا كراهة الجمع لفي تقصير ان الطالب ما دام في مرحلة الطلب وما زال مقصرا في طلبه العلم يكره له ان يبتدئ بالجمع لأن لماذا لان الجمع يشغله عن طلب العلم ويرثه الترف والعجب انا اصبحت يطبع لي اصبحت الف اصبحت فيأتي اصبحت فياتي ليجلس امام رجل لان يئنف ان يجلس امام رجل من اهل العلم لماذا اصبح مثل مثل في ايامنا اي في ايام النكد هذه الفضائيات المشكومه هذه امس اجد اعلاما قال ايش المحاضر بقناه كذا برنامج كده. قلت يعني هذه اصبحت اعلانا ما اصبح كل من هب ودب بل هناك فضائح في هذا الباب نسال الله العافيه تدفع 300 جنيه او 200 لبعض القنوات تخرج الى شيء او علاقات او عزوم نسال الله العافيه فالطالب إذا كان مقصرا في, في اكتماله العلمي ونضجه كره له أن يجمع لا. ينبغي أن يدرس وأن يتعلم وأن يستفيد حتى إذا تماهر يبتدئ طيب كذاك الإخراج بلا تحرير ما تجمع وتجلب سرعة إيش؟ ولذلك نجد بلايا اوقات مثلا بعض اخواننا ياتي برسالة او بكتاب او بجزء او شيء تنقضه في كتاب اكبر من اكبر من كتاب سنكتب كتابا حول الكتاب ايش ومر احد الشباب جاءني يعني لاقدم له في مساله فقهيه في مسألة فقهية يعني لا تتعدى عشرين ثلاثين ورقة نهاياتها فإذا به يكتب في حدود ثلاثة أصفر لماذا ما انت ما تدري تقريب التهذيب وتقريب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وقد طبع مثلا في بقدر علم ورايت له طبعتين او ثلاثين الطبع الاولى كذا والثانية كذا وترك كذا, كذا وقد قدم له بمقدمة كذا واسرد مقدمه ما دخل هذا بمساله فقهيه طيب نقل كلمة عن الزمخشري يروح مترجم يذهب يترجم للزمخشري نقل كلمة عن ابن تيمية يذهب يترجم لابن تيمية لا. يا أخي أنت, ت... أنت الآن تجمع في مسألة فقهيه لطلبة العلم أم للعوام طلبة العلم يعرفون هذه الكتب والعوام لا يستفيدون بهذا لاجبكك تشغلهم عن إيش عن المسألة احسنت ويستدل بكلمه الزمخشري ان ايه الحواشي يعني هي تمخيخ الكتب طيب طيب يا حواش الحاشه المفيده اذا كان يؤلف في مساله فقهيه يسيره جدا يعني استحباب مسألة فماذا لو حقق مخطوطا ماذا سيفعل سينكد علينا حقيقه عمرنا يعني أنت تذكر ابن تيمية في في كلمة تذهب تترجم لابن تيمية تذكر ابن القيم تذهب تترجم لابن القيم لا, لا تذكر قال بعض أهل العلم وأرحنا أخ بدلا من أن تذكر وتترجم بطل. ونقف عن الوعظ من ونقل عن بعض العظم أهل عصرنا ونقل عن وحضرت درس الشيخ فلان وشيخنا وشيخ شيخنا وتقلين. طب كيف أنا يعني يعني كيف انقد مثل هذا من الفاء الى يائها نقد ستنقد المنهج في قالب فأيضا هو جمع لكن لابد ان نحرر قلت لما لما اتصل وقال انا لن يطبع الكتاب الا بعد ان تفض فضيلة قلت اختصر الذي انت فعلت ما استطاع ان اقراه بهذا والا سنحن لاقدم تصرف هو يعني كل كل رجل يذكر يترجم له إيه المعنى يعني ما يعني منهج عجيب جدا منهج النفق بطريقة يعني اقلقتني الحق ومن سيصبر على قراءة هذا؟ نقول يعني إن جئنا للطالب علم ويعرف تقييد التهذيب ويعرف تهذيب التهذيب ويعرف تهذيب الكمال ويعرف فوائد التمام، ويعرف وإن جئنا للعامل فقد شغلناه عن مساله السلط التي يراد أن يستفيد ثم أين المكتبة التي ستنفق يعني آلافا من الجنائيات من أجل أن تطبع مسألة نهايتها في قلت والله على هذا المنهج لو انا سلكت هذا المنهج في في القول الجلي في وجوب زكاه الحلي او في بيان الحسن بين حكم القلطين لاخرجته في مجلدين على هذا على هذه الطريقه وبعض اخواننا يذهب هو عرف كيف يجب يبدأ انس الآن مذهب الشافعيه من الممكن أن نأخذه من كتاب ثلاث ونقول ومذهب الشافعية في المسألة كذا أو جمهور الشافعية يقولون بكذا وبعضهم يخالف في هذا ويقول بالقول الآخر مثلا ونستطيع أن نأتي مثلا بالأم أو بمعرفة السنن والأثار أو بالمجموع طيب أو بأمات الكتب عندهم لا ده هو إيه شيء ففعل يجي للمذهب المالكي كل كتاب يستطيع أن يصدل في المذهب المالكي ينقل كلامه وكل كتاب يستطيع أن يصل إليه في الشافعيه ينقل كلامه كل كتاب في الحنفيه ينقل كلامه تفاجأ ان الكتاب أصبح طيب ما الفائده ما يعنينا اختلف العلم نعم ماذا أدلتهم اربط المسلمين بالادله لا هو يربطك بإيش بالخلاف المذهب ويا ليته مثلا يختصر. ما خلاص نحن عرفنا ان مذهب الشافعية كذا وأن مذهب الحنبلة, الحنبلة كذا طب ما الفائدة في أن تكرر النقلات أنت فهمتها يعني مثلا يأتي للنوى مثلا في الروضة ويأتي للنوى في, في, في المجموعات للنوى وينقل من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا مستمع طب ما الفائدة وجئ لغير النوى لي لي لي لي لي. ما الفائدة من كل هذا خلاص نحن عرفنا مذهب الشافعي نستطيع ان ننقل مذهب الشافعيه في نصف صفحه انا ما اريد ان اقول في صفريه وفي سطر تنتهي المساله لكن نحن نريد بماذا استدل وما هو الراجح لا هو يعني إرهاب ارهاب فكري طيب بايش بان المذهب هذا اهل النقل كلام تفصيليه ما هو تكر تكر بمساله فقهيه وتكرر الكلام تفضلوا عليكم صحيح. لا أنا منهج السلف انهم يربطون الناس بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع احترام اقوال الائمه والتقدير له ثم انت عندما تنقل لي مذهب الشافعي مثلا هل تنقل كلام الشافعي الامام ام تنقل كلام المتاخرين ولو تعارضت الاقوال ولو وجد قولان في المذهب او روايتان او وجهان ماذا ستفعل على صاحب تمخيخ الكتب يجلس يشرح للوجه والروايه والقول ومتى يكون قولا ومتى يكون وجها ومتى يكون روايه خذ لك ستين سبعين صفحه اظن كل, كل من, من سيؤلف نساله ما إذن اذا ما فانت اذا جماعه كنت اهلا للجنب فما ينبغي لك ان تخرج الكتابه للناس الا بعد ان تحرره ان تنقحه ان تراجعه ان تعرضه على الكبار على العلماء على مشايخك فاذا نقدوك في شيء نظرت اذا اتفقوا فينبغي ان تتأدب معه وان تغير وإن اختلفوا نظر بعين الناقد البصير أي الأقوال أصح وأي الأقوال يدل عليها الدليل الشرعي هذا القول يدل عليه الدليل على العين والرأس والقول الآخر طالما أن المسألة صواب أنها صواب وخطأ نتأدب ونوقر شيوخنا ونجلهم بعض إخواننا اتاني بكتاب يعني مخطوطه حققه فوجدت عباره يعني نقلوا عن بعض الكبار الكبار جدا فقالوا هو في هذا الكلام كلمة شديدة، كلمة كبيرة، كلمة كبيرة. قلت ولد، أنا أمزح معه. ولد، من أنت ولد؟ بالنسبة للامام فلان، لا شيء، قلت لا شيء، وتوخّطبه بهذا الأدب. قلت اصبر على الجهاز. ورحت ماسح، وكتبت بدل كلماته الشديدة كتبت نظر. في هذا الكلام نظر بسنا رأيكم أيهما أجمل أيهما أدق أيهما أورع أنت تخطب إماما تخطب إماما ما تخطب واحدا منه أنت ترد على جبل من جبل العلم نترحم عليهم ونصنع عليهم مثلا وفي في هذا الكلام مثلا باطل في هذا الكلام في هذا الكلام نظر نظر كلام لا يقبل أنا لا أقبل هذا الكلام قد يقوم كلام العالم في غاية من الصواب ونحن الذين لم نفهم فإذا استدرك علينا أيضا يستدرك لا داعي في مقام الصواب والخطأ أما في مقام الحق والباطل فالتبديع لا بد أن نفرق قلت مرارا الفقه كما قال ابن القيم أن نفرق بين المفترقات ونجمع بين المجتمعات فبدل من أن تأتي وهذا كلام باطل أو هذا وهذا الكلام من هذا الإمام لا يليق به فإنه لم يفهم هذه لم يفهم ومن أنت حتى تفهم أو أحصل من العلماء طب اصل الشيخ الألباني كان يقول بغضا هو الألبان يا أخ أنا وأنت لسنا الألبان لسنا ابن عثيمين ما نعرف أقدارنا فلا يخرج الكتاب إلا بعد مراجعات وعرض عند ذلك يعني تفاجأ يعني طبعا أنا ما أريد أحكي حكايات كثيرة حول, هذا حول هذه المسألة إيه لماذا إيه بعض الناس مثلا قد يكتب حتى في الاختبارات واحد أو كتب وتصور أنه أتى بما, يعني بما يثلج الصدور ويريح النفوس ولم يكتب شيء ولو عملنا بالعدل لرسل وعملنا بالرحمة فدفعناه دفعا فيتصور لا لا نريد ان الطالب في أمر التخريج يفهم يفهم إذا أردت أن ينفع الله بك لا تتعج مثلاً تعالى نذهب عند صاحبنا هذا في المنيش أصحاب المنيا دول يعني ما الله يستر من أصحاب المنيا يعني فايه نزرع شجرة رمان او نزرع شجره تفاح او نزرع نخله سناتي بالغرسه صغير او, أو خو... نزرع خوخا او اي شيء ال... ال... انا اريد الثمره هذه ان أكل منها العام القادم هذه نهايه يعني بالصبر الشديد العام القادم اما بالعجله نحن نريد نوضحه وتطلع نضرب الأرض تطلع رمان ما عندهم يقول لك نضرب الأرض لا تعال نح... ننظف حولها ونسقي ثلاث أو أربع سنوات أول صمرة تخرج ايه؟ مرة لا تتكلم طيب كلما استقرت الشجرة وكلما زاد اهتمامنا بها ماذا يحدث الثمرة الثمرة تكون أجود وتكون إيش أكبر ما عندهم عرفنا عندهم ما ليس عندهم فقط بل في كل مصر يقول لك إيش البشائر صح البق الدجاجة أول مضيض بتصير صغيرة قالوا هذه بشائر يعني تبش كلما تاخرت الدجاجه وازدادت عمرا وسنا كلما زادت ايش اضرب هذه افهم هذه الامثله وطبقها على العلم العلم هكذا كلما استقر العلم في نفسك كلما بحثت كلما طلعت كلما راجعت كلما وجدت كنت اكتب اليوم يعني ليه فترة بس اليوم كنت يعني كتاب التق دعوة المصدور لما ألفت هذا كان نهاية ما عندي هذا كان نهاية ما عندي لما راجعت أنا ما راجعت الكتاب لأن أنا نفسي أقشى يعني ما تجرأت على قراءة الكتاب بعد تأليف فما خوفا فلما راجعت الحواشي زدت بعض الحرج وعجبت ان بعض الامور فاتت هذا انا فبالك بغيري فبالك لو ان انسانا يمسك بعين ناقد قد يخرج مع اني عندما كتبته كان نهايت ما عندي عرفت تعال مثلا الشيخ الالباني عليه رحمه الله هو من المكسرين انظر مثلا لسلسله الأحاديث الاحاديث الصحيحه أول ما ألفها وصلسلة الأحاديث الصحة التي طبعت في نهاية عمر هو نفس المجلد الأول ستجد فارقا في كل شيء انظر لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الطبعة الأولى وانظر له في الطبعة السابعة والطبعة الثانية عشر هذا شأن العلم فأنت عندما لا تتعج قلت لك من وجد في نفسه أن الله سبحانه وتعالى فتح عليه بفكرة يجمع يجمع لكن ليس جمع هو يجمع الفكرة موجود يجمع فقط بحيث لا يعطله عن طلب العلم انتبه ويظن لك أن تعلم أن, أن ابن حجر كان يؤلف فتح الباري المجلس ويقرأ ظل ستة وعشرين عاما لماذا عدم العجب تاريخ ومع ذلك ومع ذلك هم قالوا لا هجرة بعد الفاتح لا يوجد أشياء المتعقد وفوق كل ذي علم علي وفوق كل ذي علم علي ولو أن الله عز وجل أحيى الحافظ أحمد بن علي بن حجر, بن حجر رحمه الله في عصرنا هذا وفي عصر السرعة وووات لا والمطابع لا وقع كتابه اعظم من ذلك بكثير انا ما اقول ان الحاسوب سيعطي علما لا ضد هذا الكلام بالكل بلا تفصيل فبنحجر افضل من مئة الف حاسوب على وجه الارض أفضل من كل حواسيب الأرض لكن انا اتكلم على ايش على السرعه والإتقان في الطباعة والنشوة أو لو أنه قرأ كتابه واعطاه الله أمرا جديدا ليراجع ما كتب ففي بعض المواضع يوجد ما هو اولى وما هو أحسن وفي بعض المواضع يعني يوجد اختصار طيب لكن عذره أنه كان في وقت الهم سترت عمي قبل كحالنا أشد يعني حالنا أشد محل ثم أخذ رحمه الله تعالى في شرحه مما قال وإذا تأهل المحدث للتأليف والتخريد واستعد لذلك فليبادر إليه وفي شرحه للأنصاري زكريا الأنصاري قال وبادر إذا تأهلت لمعرفة التأليف إلى التأليف وهو لكونه مطلق وهو لكونه مطلق الضم يعني إيه الضم يضم النظير إلى نظير أعم من التصنيف وهو جعل كل صنف على حدة ومن الانتقاء وهو التقاط ما تحتاجه من الكتب يعني التأليف أعم التصنيف انت بتصنف تصنف مثلا هذه كتب فقه هذه مسألة فقهية هذه مسألة حديثيه كذا جد ال ال ال الانتقاء انك تلتقط وطالب العلم الذكي ما يقرأ كتابا الا ويلتقط فوائده ويسجلها عنده وعم من التخريج وإخراج المحدث الاحاديث من بطون الكتب وسياقها من مرويات او ماوريات شيخ او اقرانه زاد الصخوي في شرح لا بعد او اقرانه او نحو ذلك والكلام عليه علي تصحيحا وتضعيفا وتعليلا واذوى لمن رواه من أصحاب الكتب والدوين مع بيان البدل والموافقه ونحوه مما سيتم تعريفه وقد يتوسع في اطلاقه على مجرد الإخراج والتصنيف والعزل وجعل كل صنف صي... وجعل كل صنف صي... كل صنف على حده يعني قد يتوسع في اطلاق اطلاق التاليف على مجرد الإخراج او التصنيف او العزل وجعل كل صنف على حدة ثم بين العراقي رحمه الله تعالى طرق التخريب بمعنى طرق التأليف في الحديث وزادها بيانا الانصاري في شرحه ثم اخذ ما لدى الجميع وزاد عليه مبسوطا العلامه السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه له لماذا لم اتي بكلام السخاوي لاننا سناخذه ان شاء الله قريبا باذن الله وهذا من بركة ربط العلم ببعضه إذن ستستفيد من هنا تاصيلا ومن هناك تاصيلا مع التفريح وهكذا في ألفية السيوطي وشروحها في أداب طالب الحدث وخلاصة ما هو مدون في, علم في عامة كتب المصطلح عن التخريج مال يعني التخريج كتب المصطلح اهتمت بمجموعة من الأمور ما هي تعريف وقد تقدم لفظ التخريد من المشترك اللفظي عند المحدثين وغيره وقد تقدم استعانه المملي بمن يخرج له الحديث تقدم طرق المخرج في التصنيف ياتي طرق طرق الايش المخرج في التصنيف يصنفها على الابواب يصنفها على المسانين يصنفها سيأتي طرق التخريج سيأتي شروط المخرج يأتي في الباب الأول الأصول العامة أصول وهي ومنثورة في أبواب الكتاب الثالث إذا هذه السبعة أمور السبعة أمور هي التي نستفيدها من كتب الاصطلاح منها ما تقدم ومنها ما سياتي ان شاء الله المبحث السادس المؤلفات في التخريج واصوله ما هي المؤلفات التي ألفت في التخريج وفي بمعنى ايش بمعنى المؤلف القائم بنفسه اما في ثنايا الكتب فكان موجود مضى أن علوم الحديث حوت الابحاث الرئيسه من اللحن من أن يقال إيش المبحث الرئيسي أو المباحث الرئيسية خطا الرئيس المبحث الرئيس الرئيس يعني, إيش يعني الأساس الأصل الأول اما الرئيسي نسبة نسبة إلى إيش فما يقال الرئيسية هذا من اللحن الذي انتشر في كثير وللأسف بعض الناشرين الجهلة يكتب المؤلف سواء كان عالما أو طالب علم مجيد طيب أو, أو طالب علم المجيد يعني العالم يكتب في كتابه إيش الرئيسة أو الرئيس يأتي الثاني وجعله له الرئيسي أو رئيسية هو كتبها الرئيس من الامانه اتركها على ما هي عليه حوت الابحاث الرئيسه في التخريج وان اصوله تستمد منها ومن سائر كتب الحديث وشروح ورجاله ولهذا فان إفرادها بالتاليف ليس اختراعا علم جديد وانما هو جمع لما هنالك يعني فائدتنا اننا ايش نجمع ما تفرق في بطون الكتب ونرتب ما بعثرا في كثير من الأبواب وإنما هو جمع لما هنالك ولعل هذا هو السبب لعدم إفرادها بالتأليف لدى المتقدمين لم يؤلفوا فيها قديما لماذا؟ كانت معلومه عندهم أمور كانت في النفوس كانت جبلة عندهم ما كانوا يحتاجون أن يؤلفوا فيها لأنها, لأنها من الأمور البديه ولسبب آخر وهو أهم وهو أن التخريج لم يكن يمارسه يمارسه إلا الحفاظ الجامعون ما لم تكن فوضى ما كانت الفهارس موجودة فما كان يتجرى عليه إلا من إلى الحفظ الا الأئمة أما المبتدئون ما كان يتجرى لماذا؟ ماذا عنده من علم يقدمه اليوم لأ انا ساذهب مثلا لبرنامج من البرامج ها وادخل الحديث يخرج لي التخريج وين و هذا خطا وخطا خطا ان اثبت هذا فقط بل نوع سرقه عندما أقول أخرجه البخاري وأنا لم أرجع من البخاري وهذا الذي سميت بنوع سرق خطر خطر في إيش؟ في أن الحديث راجعت بعض التخريجات ما أجد هذا الحديث بلفظ بل أجد أشياء أخرى لا طالب هذه أمانة هذا ايش؟ امامي انا اقول اخرجه البخاري لا بد ان ارجع للمخارج ما اكتفي بالواسطه والا اقول اخرجه البخاري كما قال فضيله الشيخ الحسود <تصفيق> طيب وهو ليس بفضيله ولا بشيخ انظر للعلامه شيخ شيوخنا أبي الأشبال أحمد شاكر رحمه الله تعالى عندما حقق الرسالة كانت الكتب في قل تأتي مثلا يقول إيش وقد أخرجه الجماعة كما في المنطقة منطقة الأخبار الجد بن تيميه خلص ومن احيل على مليء فليتبعه هو أحالك لو وجدت استدراكا أنت لن تستدرك على الشيخ،, على الشيخ انما ستستدرك من على الجد ابن وقد يكون قصورا في الكتب الموجود ولا يكون قصورا في الكتب التي كانت مفقودة في هذا الوقت لكن مثلا وأخرجه مثلا ابن أبي شريح في جزء تعال حبيب أنت رأيت هو جزء ابن ابي شراحي مضوعا مفقود وما يدر طيب كيف أعطيت رقما وتلحظ شيئا أعطيكم سرا أعطيكم سرا من هذه الأسرار عندما تجد شيخا أو طالبا يعطي اسم كتاب ويجعل قوسين بلا ارقام اعلم انه اخذه وسطا وانتظر حتى يجد هذا الكتاب الان انا قلت مثلا وابن ابي شريح في جزء ورحت اجعل إيه قوسين اي صفحه ام رقم ما على احسن المحامل انه ايش ينتظر حتى ايش يصل للكتاب وإلا هو ما رأى هذا الكتاب بعينه، إلا إن لم ترى أن يسقط منه هذا يسقط من من الناشئ من الذي يصف يعني هو مثلا كتب لكن سقط ولذلك مثلا طالب العلم المجتهد الأمين يأتي مثلاً بعض الأجزاء التي لم نراها بأعيننا، فنقول إيش وأخرجه فلان في جزءه، واعطيك ورقة ورقم الورقة على واحد أو على اثنين، كما في السلسلة الصحيحه للشيخ اللبنانية رحمه الله. أنا ما رأيت هذا الموضوع. يأتي بعض السرق ويعطيك المخطوط بالورقة، طيب؟ وعليكم السلام. وهو لم يرى هذا الكتاب. هو رأى. أنت ما رأيت؟ اذا ماذا تفعل؟ تحله على إيش؟ على على من نقلت منه لكن إذا أنا رجعت للمخطوط أو للمطبوع، فلست سارقاً؟ حتى ولو لم أذكر الشيخ الألبنية رحمه الله تعالى هو دلني وأنا ذهب خلاص أين دارسنا اليوم في مسجد الفرق عمر بن الخطاب الآن طيب وأنا في الطريق جاء من دلني ما سأقول أنا يعني الذي دلني للمسجد فلان لا هو دلني وأنا وصلت للمسجد إذن هو أجزاء الله خيراً لكن أنا في المسجد فاقول أنا في المسجد لكن أنا في الطريق أقول أنا في الطريق إلى المسجد والذي يدلني فلان ما لم أصل للمسجد بنفسي فأنا مع من؟ مع الدليل إن وصلت بنفسي ودخلت بنفسي ورأيت ما فيه بنفسي إذن أذكر ما فيه بمعنى أنا نظرت في فوائد تنان في جزء بيبي في حديث شفيان بن عيينة في أخبار عمر بن عبد العزيز إلى غير ذلك أنا رايته لكن الذي كان قد أحالني عليها من شيخ الالباني رحمه الله لكن رزقان الله بالمخطوط المخطوط رزقان الله بالمخطوط وبدلا من أن أتعب عيني ساعة أو ساعتين في الوصول إلى الحديث أنا جئت بالورقة المباشرة لماذا؟ لأن الشيخ رحمه الله كان قد دلنا منذ سنوات فمباشرة زابت للورقة العشرين اللوحة الأولى ونظرت في الصفحة واخرجت الحديث وجدت استناد الحديث كما ذكر الشيخ هنا لا, لا, لا, لا, لا حرج إذا لم أذكر الواسط. لأن إيش بنفسي ذات الكتاب أما إذا لم أذهب إلى الكتاب فهنا من الواجب على طالب العلم أن يقول كما في كتاب كذا هل من هذه من الأمانة العلمية حتى من الممكن أن يوجد في تصحفات وتحريفات في بعض الكتب إذن التخريج لم يكن يمارسه الا من الا الحفاظ الجامعون قديم حفظ الكبار هم الذين كانوا يقومون بهذا أمثال, امثال من مضى ذكره وقد وقعت على مجموعه من المؤلفات والابحاث على ما يلف ويقول ان المؤلفات في التخريج واصوله لا يعلم كأصل يعني وكفن لا أعلم للسابقين مؤلفا فيه لماذا لأن يعني كانوا حفظا الأمر الأعظم أنه ما كان يقوم بالتخريج إلا من الى الكبار أولا في أصول التخريج ثانيا مؤلفات في طرق استخراج الحديث ثالثا مؤلفات تم الوقوف على اسمائها فقط ولا نعرف محتوى الرجل في غاية من الأمانة وقف على أسماء مؤلفات لكنه لم يرها بعين. انظر للأمانة العلمية هو سمع بكتاب قرأ في كتاب عن كتاب آخر لكن ما رأى الكتاب الآخر؟ ما يقول واكتب كذا واكتب كذا ليتكسر لا رابعا أبحاث عن التخذ هناك أبحاث واللفت وإلى بيانها ينتظمها رقم تسلسلي واحد أول المؤلفات في أصول التخريج حصول التفريج بأصول العز والتخريج ألفه أبو الفيض محمد أحمد بن محمد ابن الصديق الغماري الغماري صاحب طنجة من عمل المغرب ثم نزيل القاهرة ودفينها عام 1380 هذا الرجل رحمة الله تعالى للشيخ يقول تعرف منه وتمجد لا سيما في توحيد العبادة فله عظائم نسال الله يا صوفي وكان هو الشيخ محمد الصديق الغماري هم يقولون إنهم من اهل البيت ومن المغاربة بارك الله لهذا الشيخ في أولاده لكن بلياتهم الصوفية والأشعرة بل والميل إلى التشيع أكبرهم وأجلهم وأعلمهم أحمد هذا، وهم يلقفخمون أمر حتى يلقبونه بالحافظ، وعبد الله ابن محمد الصديق، ومحمد الزمزمي، وهذا أعدلهم وأحسنهم في جانب العقيدة وفي جانب المنهج. وإن كان لا يخلو من شيء عبد العزيز وكان يلقب بمحدث المغرب هكذا زعم طيب وغيره الرجل هذا له كتاب كبير اسمه الهداية بتخريج البداية كتاب البداية والنهاية عفوا كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصر ابن رجل واصل في الفقه المالكي فقه مقارن لكن هو مالكي خرجه مثل كتابه ارواء الغليل بتخريج احاديث منارس لكن الارواء ارواء وهم يفخمون امر الشيخ احمد العمر هذا جدا مع انه اثنى قديما على الشيخ الالباني رحمه الله تعالى مذكور في اثبات مؤلفات انتبه ماذا قال مذكور في ثبت مؤلفات ثبت يعني ايش ما يعني ايه الفهرس إيه يعني مثلا ايه مؤلفاته كذا وكذا وكذا وكذا وكذا من جملتها ومنها في أجوبة له مخطوطة لدي ومنها في اجوبه له مخطوطه لدي دلسه على طريقة بعض المحدثين فقال قال الشيخ المنصوري في حصول التفريج يقصد نفسه لأن الغماريين ينتسبون إلى قبائل بني منصور والذي أفاده بهذا هو شقيقه الشيخ عبد الله السنة 1407 والشيخ الباطر له إجازة من الشيخ من الشيخ عبد الله الغماري وقد نقل منه مؤلفه في كتاب فتح الملك العلي وهذا الكتاب في تصحديث أنا مدينة العلم وبابها علي وإذا أردت الوقوف على سقوط تقوية هذا الحديث فانظر تعليق المعلمي رحمه الله تعالى الفوائد المجموعة يعني كانوا يصحقون أحاديث موضوع ويضعفون أحاديث صحيحة خاصة إذا جاءت عند لوست التصوف مما يدل على أن اسمه طابق مسماه في أصول التخريج يعني هذا الكتاب هو لم يره طيب هذا الكتاب هو لم يره إنما ذكر فقط طيب هذا المؤلف الوحيد الذي ذكر أنه في أصول التخريج وما نظن الغمارية رحمه الله تعالى أنه يؤصل للتخريج تأصيلا متينا كما فعل فضيله الشيخ بكر رحمه الله تعالى ثانيا المؤلفات في معرفة طرق استخراج الحديث أول كتاب ذكره من؟ بصول التخريج ودراسة الأسانيب تألف محمود الطحا. هذا الكتاب شهره طائفة من الناس ممن ابتلوا بالمنهج التلفيقي وأنا مانع هنا من التنبيه على ما يرش سمى المؤلف كتابه أصول التخريج يعني أصول التخريج على الحكايه إلا نقول أصول التخريج وليس فيه من أصول التخريج شيء البت افهم هذا الكلام يجي الطالب ماذا درست قل أنا أصول درست أصول التخريج يعني هذا طرق استخراج الكريم. فرق بين أصول التخريج التي نحن نعيشها ونؤصل لها وبين طرق استخراج الحديث ثاني في صفحة خمسة قال وأما موضوع أصول التخريج فلا أعلم أن احدا تعرض للبحث أو التصنيف فيه لا في القديم ولا في الحديث وهذا متعقب عليكم صحب بأنه مسبوق إلى التأليف في أصول التخريج كما ترى في تسمية المؤلفات أما البحث في أصول التخريج فمحررة لدى المتقدمين لكنها منصورة في شروح السنة وعلوم الاصطلاح وكتب الرجال ثالثا بنى كتابه على بيان طرق التخريج وقد غلط فيها من وجوه الأربعة ألف أنها ليست طرقا للتخريج وإنما هي طرق لاستخراج الحديث يعني ليست طرقا للتخريج لأن التخريج يختلف عن استخراج الحديث انتبه بنى الكتاب عليه أعراض عن المهم طرق التخريج لم يوضح لنا طرق التخريج إنما طرق كيف تستخرج الحديث من الكتاب جيم عرف التخريج بأنه الدلالة على موضع الحديث في مصدر وهذا تعريف لطرق استخراج الحديث من باب التنبيه يعني طرق التخريج ارجعوا لتعريف التخريج لأنه الدلال على موضع الحديث من مصادر هذا طرق استخراج وليس طرق التخريج ولا يمكن قبوله تعريفا وحقيقة للتخريج وتأباه صناعة الحدود والتعريفات دام في تشييد مثل هذا دون ذكر شيء من أصوله تجرئة للناس على هذا الفن لأن معرفة استخراج الحديث تعلم بالممارسة لا بالتعليم فحسب وليست عدة للتخريج تبنى عليها أحكامه وإنما هي وسيلة لاستخراج الحديث ومعلمات المبتدئ يعني كتابه هذا سيجرئ المبتدئين ويظن أنه بهذا أصبح مخرجا مع أنه من يعزو من يعرف كيفية العزو فقط أربعة المقدمة في تعريف التخريج وفائده منتشرة بحثا في كتب المصطلح الحديث في أداب طالب الحديث وغيره كما تقدم في المبحث الخامس خامسا في صفحة 233 و ومائتين ذكر حديثا على أنه خارج الكتب الستة وفي سنن ابن ماجه الباب الثامن من المقدمة. في الصفحة السادسة عشرة ذكر من كتب التخريج كتاب الواسطي والمهرواني وهذا وهم فالتخريجون بمعنى الانتقاء لا بالاصطلاح المشهور وانظر رقم أربعة من المبحث الثاني المتقدم وبالجملة فإن الكتاب مخلوط يعني خلط الغص بالثمين وقد نشر في مجالة الدعوة العدد 690 لعام 1993 بعد الالف مقال بعنوان وقفة مع كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيات بقلم أبي بقلم أبو رشيد مكة المكرمة هذا كتاب من محمود الطحان أصول التخريج وما فيه من نقده ولا يعني الانتقاد أن الكتاب ساقط بالمرة إنما هو تقييم وتقويم للكتاب يقوم الكتاب وينظر في أمره بحيث تعرف هل هو من أصول التخريج أم من طرق استخراج الحديث الكتاب يعني, يعني من مؤلفات في معرفة طرق استخراج كشف اللثام عن أسرار تخريج حديث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم تأليف عبد الموجود ابن محمد عبد اللطيف. طبع كتاب في مجلدين عان فيه ذكر كتب التخريج المطبوعة وفي طرق تخريج الحديث مشى فيها على جادة طرق التصنيف في التخريج يعني هي طرق تصنيف وليس طرق تخريج وسماها طرق التخريج وهذا غلط فهذه طرق التصنيف في التخريج وطرق التخريج امر اخر مع انه لم يذكر الا سته طرق منها والسخاوي رحمه الله تعالى في فتح المغيث ذكر أحد عشر طريقا للتصنيف في التخريج إذن ماذا جئت وفي مجلدين ايضا نقول لا بد له من فوائد لكن هذه نقدات لتعرف حجم وقيمه هذه الكتب يعني السخاوي المتوفى سنه اثنتين وتسعمائة يأتي بأحد عشر طريقا للتصنيف وعبد الموجود يأتي بست طرق فقط طرق تخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تأليف عبد المهدي بن عبد القادر ابن عبد الهاج كتاب مطبوع في صفحة أربعة منه ذكر أنه لم يرى في ذلك كتابا والسابق من أقرانه في التدريس واخبرني من راى كتاب الطحان معه قبل طبع كتابي بنحو سنتين وجل ما فيه مستل منه والمؤاخذات التي على سابقه ينسحب عليه بعض منها لماذا تقول ما رايت كتابا هذه من المشاكل يا اخوان الكتب في عصرنا يعني نحن اوقات الإنسان يستحي تخريج الحديث النبوي، تأليف عبد عبد تأليف عبد الغني بن أحمد بن مزهر التميس، من الأردن وكتابه مطبوع وهو على واجازات يغني في طرق استخراج الحديث عن الكتب التي قبله، يعني هو مفيد في إيش؟ في طرق استخراج الحديث. ثالثا، مؤلفات تم الوقوف على أثنائها فلا نعرف محتواها. انظر عليه رحمة الله، قال أنا وقفت على أسماء لكن ما رأيتها. ما رأى عليه رحمه ولا يعيبه هو, هو من عليه رحمه الله يعني رجل جبل جبل كبير القول الصحيح في مراتب التعديل والتجريح للمرتضى الزبيدي وأحل على فهرس الفهارس لشيخ شيوخنا محمد عبد الحي ابن عبد الكبير الكتاب وموضوعه بحث مشترك بين مصطلح الحديث وأصول التخريج الروض البهيج في آداب التخريج مؤلف أحمد رضا خان البرلوي الهندي وهذه مصيبة البرلوية هذه صوفية فاسدة ولا يفرح به لفساد نحلته ثم نستبعد أن يكون في تخريج الحديث فلعله في تخريج الفروع على القصول في المذهب الحنفي فالله أعلم المفيد في تخريج الحديث وإدارة ودراسة الأسانيات تأليف محمد عجاج الخطيب رجل فاضل شامي حصل على شهادة الدكتوراه وحقق بعض الكتب وألقى بعض الكتب طيب وذكر هذا في كتابه المختصر الوجيز في علوم الحديث المدخل إلى فن التخريج تأليف سيد نوح ولم أرى أحد الإخوان المسلمين من شيوخ من من المشايخ الازهر ليس من الشي... يعني ليس شيخا للأزهر لا من من الاساتذه في جامعه الازهر كان في المنصورة وما و... يعني لكن كعادة الاخوان المسلمين يشغلونهم بغير الفن الذي هم فيه رابعا ابحاث عن التخريج فن تخريج الاحاديث مقال للشيخ صبح البدر السمرائي الإخراج والتخريج مقال للشيخ محمد نجيب المطيع رحمة الله تعالى عليهم جميعا في مجلة لواء الإسلام الجزء التاسع سنة ستين وأربعين عام ألف وثلاثمئة أربعة وتسعين عدد القعدة فهذا هذه المؤلفات التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنها في سواء في أصول التخريج أو في طرقه أو في استخ... طرق استخراجه طيب يبتدي رحمه الله تعالى بايش انتهى من كل هذا قال الباب الثاني طرق العمل في التخريج وفيه طرق التاليف في التخريج طرق استخراج الحديث منها طرق التخريج طريق التطبيق العملي للتخريج وتحقيق مراتب النظر فيه والاخيران نباب هذا الكتاب هذا الباب التي طرق التخريج وطريق التطبيق العملي للتخريج طبعا نحن نريد أن نشدد أن نشدد حول هذا الكلام العظيم بحيث إذا انتهينا من هذا المجلد أو هذا الكتاب لا بد أن يكون هناك أن تطبيق عملي لما درسنا. طيب بحيث من يعني الدراسة تؤتي ثمارها إن شاء الله تعالى. طيب سنقف إن شاء الله عند إيش؟ عند الباب الثاني طر وهو طرق العمل في التخريج يتكلم عن طرق التأليف في التخريج ثانيا طرق استخراج الحديث ثالثا طرق التخريج عندنا طرق التأليف في التخريج وطرق استخراج الحديث وطرق التخريج ثم طرق التطبيق العملي للتخريج. طيب نقف عند الباب الثاني ان شاء الله تعالى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 صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آل وصحبه السلام